بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقون على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذين هم ملك السماوات والأرض ولم يتقذ وَمَنْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَمَا يَخْلُقُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا عَيَاتًا وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْنَا قَرُونَ فقد جاءوا ظلمًا وثورًا وَقَالُوا, وقالوا أَسَاطِيلٌ أَوَّلِينَكْ تَتَبَى فَهِيَ تُمْلِلْ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات وضرب إنه كان غفورا رئيما وقالوا ما لي أنزر السور يأكل الطعام ويمشيه في الأسواق لَأُولَٰئِكَ ۘ أُذِنَ إِلَيَّ مَنَكُم فَيَكُونُ مَأْوَاهُنَّ نَذِيرًا لو يلقى إليه كنز أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ كَذ ۚ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ۚ زُنَّتَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالُوا الظَّالِمُونَ أَن تَتَّبِعُوا إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ دُونَ كَلَمٍ هَذَا فَضْلٌ لَّن يَفْتَرِيَهُ فَبِئْسَ الِاسْتِقْرَارُ يارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري جنات تجري من تحتها نهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالثاعة E te danna a Kapsa babit se tisa idai zo awa e thum I za awa eto min meka وَإِذَا أُلْقُوا مِنَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَا لِكَ ثُبُورًا لَا تَدَعُوا لِعَوْمَا ثُبُورًا وَاعِدًا وَادَعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ونفذ ذلك خير نمشهه الخلد التي في ما يشاؤون أ ada wabbika wada masuuna Wayauma nasuru wama yabu duuna min duunillai fayaqus ya quunu a tomu walلتُ هم ضل السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن ما ابتعتهم Tszikna wakauqama bulo Felkwa da kan zabu ku bi na taquyu una fama yasta un qu nasfau a na الص وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْثَلِينَ إِلَّا إِلَّا إِنَّهُ لَيَاكُلُونَ الطَّهَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ وَسَأْلَنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَا انتم سبيلون وكان ربك بصيرا واقول للذين لا يرجون لقاءنا لولا ان في علينا الملائكه اونا ربنا لقد استكبروا في وأتوا عتوا يوم يرون الملائكة لا قٍ استَكْفَروفِي أَفُوسم وَأَتَوعُتُ وَكَبَ يَوْمَ يرَوونَ الْمَلا إِكَتَ ل بُشد يَوْمَائزٍ للِمُجرمِين وَيقولُونَ إِجرَرًَا مَحجَق وَاقْدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَكَانَ شَأْنُهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَفَأَحْبَبْتُمْ جَنَّةَ يَوْمِئِذٍ خَيْرًا مُسْتَقَرًّا وَأَثْنَ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكفرين عسيلا ويومي عضو الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلت ليتني لمتقي الثنان الخليلا قد ضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلنَّاسِ ثَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا فَالْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفِلْ بِرَبِّكَ هَا دِيًّا وَمَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْنَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاعِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَدْتَنَاهُ تَرَتِينًا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَذِكْرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَأَرْسِلَا إِلَيْهِ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لَنَا آيَةً وَأَتَدْنَى لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا وعادا وثمودا وأطعاب الرص وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له لمسال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد آتوا على التي أمطينت مطر الثوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك أهذا الذي بعث الله رسولاً إن كاد ويضلنا عماليتنا لولا أن صبرنا عليها وثوف يعلمون حين يرون العذاب ما نضل سبيلا أَوَأَنْتَ مَنِ اتَّخَذَ فَأْنَاهُ هَوَاهُ أَفَأَن تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلاً أَم تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِن هُمْ إِلَّا كَلَمَ آم آمِبِ الْحُمُومِ أَوَّلُ نَسِيبِ الَّمْتَ وَإِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَمْ يَشَأْ لَجَفَّهُ ثَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ جعل لكم الليل لباثا والنوم ثباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياء نشورا بين يدي رحمته وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً أَطْرا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنَسْقيهِ مِمَّا خَلَقنا ءَامِنوا وَأَنَا وَلَقِدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبْنَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قُرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكِافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ هو الذي مروج البحرين هذا عذب فراته وذا فمن عنجد وجنا بينهما برزخا واجرا محجورا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 وَكَانَ الْكَافِرُونَ عَلَى وَجْهِ وَهِيْرَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَفْأَنُكُمْ عَلَى أَن تُمِنُّوا مِنَ ٱللَّهِ أَمْ أَنَآ أَتَّخِذُ إِلَى رَبِّى وتوكل على الحي الذي لا يموت واسبع بحمده وكفر به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا وَا إِذَا انْزَلَ بِكَ الْمَوْتُ عَلَى الرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَذَٰلِكَ هُمْ الله أكبر الله أكبر تبارك الذي جعل في الثماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتا لمن أراد أن يذكر أوراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهدون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما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 يُسْرِفُونَ وَلَمْ يُقْتَدِرْ وَكَانَ بَيْنَ فَانِكَ قَوَا مَهُ وَالَّذِينَ مَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِنَّا هُنَا أَخَر وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسًا الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا للامن إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ خَيْرَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَرَحِيمًا وَمَتَابَ وَأَمِن الصالِعَ فَإِن نَهُُ يتُوبُ إِنلَ الغوهِمَ تَبَ وََّزينَ لَا يَشَدُونَ الزّوَ وَإِزَا مَضُو بِلَغْوِمَ الكِدا مَوْ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِنْ يَمْ يَخِذُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَأُمْيَانَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا بَلَنَا مِنَ ازْوَاجِنَا وَذُلِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَيُنْ ربنا آمِن ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انا ان كان يجزون الغربت بما اصبروا ويلقون فينا تحية وسلاما خالدين في حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعداء بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون